يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يذْبَحُ أَبْنَاءَهُمْ يَذْبَحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ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 إ وَُّهُ إلَك وَجاعُِهُ مِن المُرسَلين فَلتتَطَهُ آلوا في العوونَ لكُونَ لَهُم عدو وحَزَنَا إ فِي العونَ وَه مَانَ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 تَوَجَّهَتِ الْقَائِمُ أَمَدِيًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآبًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امرأتين تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَأَلَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ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 لا مذبغا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الآمنين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 قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَنْ يُصَدِّقُونِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ فِي أَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا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 وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ نَجِينا تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا ما أتاهم من نذير قَبِيلَكَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آياتك وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قالوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قالوا قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ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 إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ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 فَأَمَّنْ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَفْتَأُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُكَ ما يعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون الا رايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه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 ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون هلوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من